كانا عاكبتهما انهما في نار خالدين فيها انا عاكبتهما انهما في نار خالدين فيها وذلك جزاء الظالمين وذلك جزاء الذين آمنوا اتقوا الله وانظروا نفس ما قدمت لغد يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وانظروا نفس ما قدمت لغد واتقوا الله واتقوا الله ان الله غفير ماَا تَعَّلُون إِ الله غَم بِمَا تَعنلون وَل تَفُ كََّذ نََسُ اللهََّ فَأَن سَهُ أَنفُسَهُم وَلا تَفُون كََّذ مَنَتُهَفَأَن سَهُم أَنفُسَهُم لائكه هم, هم الفاسقون لا يستوي اصحاب النار واصحاب الجنه لا يستوي اصحاب النار واصحاب فَأَهْلُ الْجَنَّةِ هُمُ الْفَائِزُونَ أَصْحَابُ الْجَنَّةِ هُمُ الْفَائِزُونَ لَمَّا أُنْزِلَ هَذَا الْقُرْآنُ عَلَى جَبَلٍ لَّرَأَيْتَهُ خَاشِعًا لَوْ أَنزَلْنَا هَذَا الْقُرْآنَ عَلَى جَبَلِ اللَّهَيْفَهُ خَاشِعًا مُتَطَدِّعًا مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ وَتِلْكَ الْأَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ وَتِلْكَ الْأَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ وَاللَّهُ الَّذِي لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ والله الذي لا الذي والشهاده هذه الغرب الرحمن الرحيم هو الرحمن الرحيم والله الذي لا اله الا الله الملك القدوس السلام المؤمن والله الذي لا إله الملك الخدوس السلام المؤمن المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر, المتكبر سبحان الله عما يشركون سبحان الله والله الخالق البارئ المصور والله الخالق البارئ المصور له الاسماء الحسنى له الاسماء, الحسنى له, الأسماء الحسنى له ما في السماوات والارض تسبح له في السماوات هو العزيز الحكيم وهو العزيز الحكيم